بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال صيرت وإذا العشاء طلت وإذا الوصوش شررت وإذا وإذا المؤودة سئلت بأجب منب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء مُبِلْقُنَ النَّسْ الجَوَارِقُ النَّسْ إِذَا عَصَفَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ